ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقو على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأوماتهم وتزاق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن أم آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استهفن كول الطول منه وقالوا وقالوا بأن يكونوا مع الخوالف طبعا الزوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين, كذبوا الله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب هدين ليس على الطعفاء ولا حقا ولا على الذين لا هجتون ما ينفقون حرجهم اذا نصحوا لله واذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من انسين والله غفور رحيم ولا على الذين الى ما جاءتم كتحميلهم قل تنزل عَنْ عَنِيهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَسَماً حزنا, حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا مَا